فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ضرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواني سوءة أخيه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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا من الذين, من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 وما أنزل إلينا وما أنزل مِنْ قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وَغَضِبَ وغضب وَجَعَلَ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحد لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف ينشاء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 ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مختصده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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ياتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَاتَّقُوهُمْ ولكن كثيرا منهم فاسقون